يا شبابا قد أنابا وإله الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعبة في سبيل الله نع. يا رفع اللواء فالياحد للدين مجد وليعد للدين عيسو. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد أنابا. يرجو الثواب لا يبالي بالصياب في سبيل الله نمضي نتغير فعال لواي فن يعد للدين ما جد ون يعد للدين أي سوء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب Altyazı